عقده الانتقادي ابن منصور لكلام الشيخ الاسلام رحمه الله في كشف الشبهات قال المعترض من ذلك قوله في شبهه قال فيها واما الجواب المفصل فان اعداء الله لهم اعتراضات وشبههم كثيره على دين الرسل يصدون بها الناس عن منها قوله نحن لا نشرك بالله شيئا بل نشهد انه لا يخلق ولا يرزق ولا ينفع الى اخر كلامه وبين الشيخ رحمه الله تعالى أن تسمية ما رد به الشيخ رحمه الله تعالى من الأدلة من الكتاب والسنة بأنها شبه يعتبر ردة عن الإسلام ثم بين رحمه الله تعالى أنه ثم خلطاً عند المعترض بما يتعلق به إما عناداً وتدليساً وإما أن يكون جهلاً تسوي بين توسل بالذات وبين دعاء الأنبياء سمى الثاني توسلا ومعروف أن التوسل عند المتأخرين يعم الشرك ولذلك ابن تيمير رحمه وتعالى ذكر أن لفظ التوسل فيه إجمال ونشتباه عند السلف ليس فيه إجمال ولا اشتباه وإنما أدخل, أدخل عباد القبور سؤال الموت والاستغاثة به الموت في لفظ التوسل حسنا إذن إذا أطلق التوسل يحمل على هذا المعنى عندهم الى ان وصلنا عند قوله فظن المعترض ان الشيخ اراد مساله الله بجاه الصالحين ولم يعنى الشيخ رحمه الله ولم يقصد الشيخ رحمه الله هذه المساله وانما بحثه رحمه الله في الاستغاثه وسؤالي الموت فاعترض على ذلك افتهم الفهم السقيم والمعتقد الذميم فنعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومع هذا الصنيع الفظيع والشرك الجلي يقول انا لا اشرك بالله شيئا يعني من توسل التوسل الشركي وسأل الموتى ويفعل أو يقوم بحقيقة الشرك ومع ذلك ينفيه عن, عن نفسه هل هذا النفي يكون نافعا له لا شك أنه لا لا ينفعه لأن العبرة به بالحقائق سماه شركا سماه توحيدا سماه تشفعا توسلا كل ذلك لا يسمن ولا يغن من جول عبرة بماذا بالحقيقة قال فكشف الشيخ شبهته والحظ حجته اذا قال اما مساله الله تعالى بمحل بحثنا واما مساله الله تعالى بحق انبيائه واوليائه او بجاهه سؤال بحق فلان بجاه فلان هذا ممنوع شرعا ويعتبر من من البدع ولا يكون شركا بان يقول السائل اللهم اني اسالك بحق انبيائك او بجاه اوليائك أو نحو هذا فليس الكلام فيه ليس البحث مع عثمان أو غيره في من أباح أو أجاز أو لم يكف في من أباح أو أجاز الشركة الأكبر أو لم يكف العباد القبول ليس البحث معه في هذه البدع وإنما البحث في الشركة الأكبر ولذلك هم يعدلون من أجل توسعة ردودهم وأنهم قد رد وألف وكتب فينفق الكتاب بماذا؟ بمثل هذه البدع ويظن ان الخلاف مع الشيخ رحمه الله تعالى في هذه الانواع وقد يتقصد ذلك تعنا ان باذن الله لا يكون هذا لا يكون موفقا وام مساله الله تعالى بحق انبيائه او اوليائه او بجاههم بان يقول السائل اللهم اني اسالك بحق انبيائك او بجاه اوليائك او نحو هذا فليس الكلام فيهم ولم يقل الشيخ انه شرك ولم يقل الشيخ رحمه الله تعالى ثم محمد بن الوهاب ان هذا النوع يعتبر نوعا من انواع الشرك ولا له ذكر في كلامه يعني في كشف الشبهات لم يكن له ذكر في كلامه اي في كشف الشبهات وانما عنا كشف شبهات المشركين كل مشرك استدل بماذا بدليل هو يظنه دليلا ولو كان ايه او حديثا لكنه في نفس الامر ما هو انما هو شبهه يعني لو ظني تمسك به فيه شيء من الاجمال او الاطلاق او الاشتباه قال ولا له ذكر في كلامه وحكمه عند اهل العلم معروف ساء بالجاه وقد نص على المنع منه جمهور اهل العلم على المنع منه واراد به التحريم اراد به التحريم بل ذكر الشيخ في رده على ابن البكري يعني تامر رحمه تعالى انه لا يعلم قائلا بجوازه لا يعلم قائلا بجوازه الا ابن عبد السلام في حق النبي صلى الله عليه وسلم على جهه الخصوص وعليه قوله فيما سبق جمهور اهل العلم على المنع هذا فيه نظر اذا لم يعلم التميه رحمه تعالى الا ابن عبد السلام حينئذ واحد ولا التفتوا اليه واذا كان كذلك فالنظر حينئذ نكون الى زمن الصحابه رضى الله تعالى فيقال الاجماع على المنع بالاجماع على عدمه وبسم الله هذا متاخر ولو نص على انه يجوز لا التفتوا لي لان العبره بماذا بما عليه السلف الصالح لا سيما الصحابه رضي الله تعالى عنهم فقوله قد نص على المنع منه جمهور أهل العلمي اراد به المصطلح عند المتاخرين يعني مراعات المخالف لو كان واحدا فيعبر حينئذ بالجمهور واحيانا يقال ماذا الجماهير والجماهير اوسع من من الجمهور صحيح جماهير اوسع من الجمهور حين اذا خالف شخص واحد قيل ماذا الجمهور او الجماهير على كذا والصواب ان يكون العبره بالخلاف اثباتا ونفيا مع عليه الصحابه رضي الله تعالى هذا هو الميزان الصحيح فاذا لم يوجد مخالف من الصحابه قيل اجماع الصحابه على ذا لا سيما ان الاجماع هنا باعتبار الترك لم يعرف عن صحابي واحد انه توسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته فاذا كان كذلك فالاجماع على على تركه فلا نقول جمهور ولا جماعه انما نحكي الاجماع قال الا ابن عبد السلام في حق النبي صلى الله عليه وسلم لم يلزم بذلك يعني لم يقطع بل علق القول به على ثبوت حديث الاعمى وصحته ان صح الحديث قال ان صح الحديث فيجوز التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم بجاهه ولم يصح الحديث وفيه من لا يحتج به عند اهل الحديث وفيه اي في حديث الاعمى من لا يحتج به عند أهل الحديث وعلى تسليم صحته تنزلاً أنه صحيح وثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم فليس الكلام فيه فليس الكلام فيه يعني ليس البحث هنا مع ماذا؟ مع عثمان فيما يتعلق بالتوسل البدعي البحث في سؤال الموتى وفي المثل أريها السهى وترين القمر أريها السهى السها سها هذا نجم خفي نجم خفي في بنات نعش وترين ماذا ترين قمر ترين القمر يعني شيء ظاهر قابل هنا بين او جمع بين السها والقمر لما بينهما من المقابله والتضاد القمر واضح ظاهر والسها خفي والسها خفي لان السها في غايه الخفاء والقمر في غايه الظهور واما الاستدلاله بحديث اهل الغار على مسالته التي لبس بها يعني السؤال او التوسل التوسل بصالح الاعمال جائز او لا هذا جائز التوسل باسماء الله تعالى بالايمان بمحبه النبي صلى الله عليه وسلم هي عمل صالح ولا يظن ظن ان التوسل بمحبه النبي صلى الله عليه وسلم يعتبر ماذا من التوسل بالذات لا هذا توسل ب بعمل صالح قال واما الاستدلال بحديث اهل الغار على مسالته التي لبس بها لبس بها لانه اراد ماذا اراد ان يصرف ذهن القارئ الى نوع ليس هو محل البحث ليس هو محل البحث وكل من خرج عن عن طريقي ما يناظر فيه وعليه حينئذ نكون من قبيل التلبيس لان الاصل ان تبحث في في جوهر المساله كل ما يحاط بالمساله ولا يكون له تعلق بها هذا الخروج اليه يعتبر ماذا تم تشويشا يسمى ماذا تشويشا وقد يكون مقصودا وإذا كان مقصود الحنين لماذا صارت البيسان قال فهو من نوادر جهله التي يضحك منها العقلاء اين التوسل بالاعمال الصالحه من البر والعفه والامانه من التوسل بذوات المخلوقين اين هذا من ذاك لكنه استدل بما سبق بالايه قول تعالى والله خلقكم ذوات وما تعملون قارن بينهما اذ لا فرق بين الذات وبين بين العمل قال بل الذات اولى وافضا من التوسل بذوات المخلوقين نزلوا بمكه في قبائل هاشم وبعض النسخ نوفل ونزلت بالبيداء ابعد منزلي قال تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وبتغوا اليه الوسيله تغوا اي يطلبوا اليه الوسيله اي القربه والطاعه فكل ما يتقرب به الى الله تعالى دخل في قوله الوسيلة والأعمال الصالحة داخلة في ذلك قال والوسيلة يعني الشرعية التي أمر الله تعالى بها والوسيلة ما شرعه يعني الرب جل وعلا ورضيه من الأعمال الصالحة والأقوال والأقوال من الأعمال الصالحة والأقوال ومر معنى كلام اليمير رحمة تعالى العبادات سواء كانت واجبة أو مستحبة ومع ذلك فلا لا يتوسل ويتقرب إلى الله تعالى إلا بما شرعه وما شرعه بمعنى ما أمر به والأمر إما أن يكون أمر إيجاب أو أمر السحباب فانحصرت حين ذي الوسيلة في العبادة واجبة كانت أو مستحبة وأين في شرعه يعني فيما شرعه الله تعالى أن يسأل العبد ربه بعبد من عبيده بذاته بعبد أي بذاته أسألك بجاه فلان أسألك بفلان هذا جائز ليس به جهل فهنا يوجد فرق بين بين النوعين اين في شرعه يعني في شرع الله تعالى ان يسال العبد ربه بعبد من عبيده مخلوق من خلقه هذا يحتاج الى الى دليل او لا يحتاج الى دليل لان الله تعالى امر هنا قال وابتغوا اليه الوسيله صحيح او لا تقربوا اليه هذا امر وابتغوا الامر اقتضى الوجوب وعين المبتغى به وهو الوسيله فامر وعين صحيح كما مر معنى مرارا اذا قيل صم يوم الاثنين المامور به ماذا صيام يوم الاثنين لو صام يوم الاحد امتثل لا يكون ملت مع كوني قد صامه اذا ليست العبره ان تنظر الى الفعل ذاته افعل فقط لا لابد ان تنظر الى ماذا الى متعلق الفعل فاذا امر الصوم شهر رمضان فصام شوال قلنا ذا باطل لا يصح هل هذا من شرع الله تعالى؟ اليس من شرع؟ لم يشرع الله تعالى. وان كان جنسه من حيث هو صوم، هذا معتبر شرعا، لكن لما اوقعه في غير محله حينئذ قلنا هذا باطل من الشرع من جهه الشرع باطل كما مر معنا في كلام السمعاني فيما يتعلق بصومي صوم الحائض او بمن صام في الليل حينئذ وضع الشيء في غير موضعه فاذا كان كذلك فننظر الى قوله تعالى وتغوا اليه الوسى نقول تغوا لم يأمر بأي وسيله وانما عين الوسيله حينئذ نجعلها ماذا خاصه فنسال هل جاء الشرع بجواز التوسل بذات الصالحين نبحث يمله ويسرف لا نجد دليلا البتة حينئذ لا يدخل في قوله الوسيله ونحصر الوسيله هنا في ماذا في العباده سواء كانت واجبه او او مستحبه قالوا اين في شرعه واين في شرعه ان يسال العبد ربه بعبد من عبيده مخلوق من خلقه يعني لم يدل الدليل على جواز ذلك ولو جاء الدليل لما كان ممتنعا لانه ليس بالشرك وليس من الشرك حتى يقول ما الذي يمتنع عقلا لو دل الدليل لجاز لكنه لم لم يدل ومن قاس هذا على ما صح من التوسل بالاعمال الصالحه هذا قياس باطل قياس باطل لانه ليس ثم عله جامعه والاصل في القياس المنع هذا الاصل في القياس المنع ثانيا اذا قاس عنيد يكون مصادما ليجماع الصحابه على الترك اجمع الصحابه على الترك دليل شرعي فاذا قاس والحق ماذا التوسل بالذات بالتوصل بالاعمال قلنا هذا اجتهاد لان القياس نوع من الاجتهاد اجتهاد في مقابله النص لان الاجماع لا يكون الا بمستند الشرع يعني دليل شرعي فيكون مخالفا للنص صار باطنا هذا القياس باطل من ابطل الباطل ومن قاس هذا على ما صح من التوسل بالاعمال الصالحه فقد ابعد المرمى ولم يعرف مناط الاحكام لم يعرف مناط الاحكام بل ليس ثم مناط هنا والتوسل صار مشتركا في عرف كثير من المتاخرين ليس عن السلف سلف اتفقوا على معنيين فيما يتعلق بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم وفيما يتعلق ب الايمان به نوعان الايمان بالنبي صلى الله عليه وسلم هذا نوع من التوسل به على صلاه السلام ثاني التوسل بدعائه وشفاعته وام المتأخرون فزادوا معنى ثالثا هو الذي حصل به الاجمال والاشتراك والتوسل صار مشتركا في عرف كثير فبعض الناس يطلقه على قصد الصالحين قصد الصالحين يعني يقصد الصالحين ودعائهم وعبادتهم مع الله يسمى ماذا يسمى توسلا يسمى توسل ولذلك يستغيث بالنبي صلى الله عليه الصلاه والسلام ليست ليس توسلا بذات النبي صلى الله عليه وسلم يعني يسال الله تعالى بجاه محمد عليه الصلاه والسلام انما يسال النبي يدعو يطلب ويسميه ماذا يسميه توسلا اذا سمى للاستغاثه بالميت سموه ماذا توسلا حصل اشكال حصل اشكال فيظن الناس ان هذا من قبيل التوسل فاذا سمعوا قوله تعالى وابتهوا اليه الوسيله يتبادر الى ماذا بلغته النبطيه ومعتاده ان هذا النوع داخل في قوله ابتهوا الى الوسيله نعم هذا موجود لسيم العام هذا قال فبعض الناس يطلقه على قصد الصالحين ودعائهم وعبادتهم مع الله وهذا هو المراد بالتوصل في عرف عباد القبور وانصاره انصاره يعني من ينصرهم وهو عند الله ورسوله وعند اولي العلم من خلقه الشرك الاكبر والكفر البواح والاسماء هذه قاعده هذه قاعده مهمه في باب العقيده والاسماء لا تغير الحقائق يعني العبره بماذا بالمعنى سميه ما شئت توسلا توحيدا قربتا الى اخره هذه الاسماء هي اسماء مزوره كذب افتراء لكن العبره بماذا بالحقيقه ولذلك قلت لك سابقا ان الجهميه سموا التعطيل توحيدا وما نفعهم ذلك كفروا مسببي اجماعا والاسماء لا تغير الحقائق ويطلق ايضا على مساله لله بجاه الصالحين والانبياء هذا اطلاق اخر وحقهم على الله ويطلق ايضا في عرف السنه والقران وعرف اهل العلم بالله ودينه على التوسل والتقرب الى الله والتقرب توسل معناه التوسل أراد به المعنى اللغوي على التوسل والتقرب الى الله بما شرعه من الايمان به بالله تعالى وتوحيده وتصديق رسله وفعل ما شرعه من الاعمال الصالحه التي يحبها الرب ويرضاها كما توسل اهل الغار الثلاثه بالبر والعفه واداء الامانه اذا كل موحد يكون متوسلا صحيح سواء شعر بذلك او او لم يشعر لأنه بمجرد إيمانه بمجرد توحيده توصل إلى الجنة بهذا الإيمان فصار وسيلة أو لا صار وسيلة إذن كل مؤمن كل موحد كل مسلم يكون متوسلا إلى الله تعالى بما, بما شرع فإذا أطلق التوسل في كتاب الله وسنة رسوله وكلام أهل العلم من خلقه فهذا هو المراد ثالث الذي هو التوسل بالطاعة والقربة لا ما صلح عليه المشركون سماهم مشركين وهو النوع الأول يعني الاستغاثة بالموتن سمونه توسنا لا ما اصطلح عليه المشركون الجاهلون بحدود ما أنزل الله على رسوله يعني ما عرفوا معنى التوحيد وما عرفوا معنى الشرك فأدخلوا هذا النوع في التوحيد وأخرجوه عن مسمى الشرك صحيح؟ لأنه إذا أخرجوه عن الشرك مسمى الشرك وهو لائق به أدخله في التوحيد ولذلك جعله من القرب ولذلك داود قال ماذا مستحب إذا مأمور به أو لا مأمور به قال الجاهلون بحدود ما أنزل الله على رسوله فلبس هذا المعترض بكلمة مشتركة ترويجا لباطنه ترويجا لي لباطنه من أجل أن يروجه وأما ما ورد في السنن من السؤال بحق السائلين وبحق من مشى الذاهب الى المسجد حديث اولا فيه ضعف من حيث الثبوت لو صحه له محمل له محمل صحيح يعني الحديث ضعيف لكن ماذا لو صح له محمل صحيح واول بحق السائلين وبحق من مشى الذاهب الى المسجد بحق السائلين يعني الداعين صحيح واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداعي وعدا اولى وعد هنيد أو لهم حق اولى لهم حق احقه الله تعالى كما في حديث معاذ حق الله على العباد وحق العباد على الله حق العباد على الله صحيح ثابت او لا ثابت من الذي احقه الله عز تفضلا منه واحسانا وكرما لا ايجابا ولا التزاما من جهه العباده على هذا المعنى لا اشكالا فيه كما ان للعباد حق في حديث معاذ كذلك هو قال بحق السائلين يعني الداعينا وهو الاجابه والاجابه من فعل الله تعالى بل بعض يرى انه سؤال بصفه الرب جل وعلا لان حق السائل ما هو الاجابه والاجابه هذه صفه من صفه الرب جل وعلا حينئذ لا اشكال فيه وبحق ممشايه هذا ممشايه الذي يمشى الى المسجد هذا عباده او لا هذا عباده اذا سال بي بعبادته وهذا داخل ليكون في الحديث السابق اهل الغاره ثلاثه قال بحق السائلين وبحق امام شذاه الى المسجد ونحو ذلك والله سبحانه وتعالى جعل على نفسه فالله سبحانه وتعالى جعل على نفسه حقا تفضلا منه احسانا الى عباده هذا خلاف للمعتزله الذين يقول ماذا الزام الاجابه يجب على الله تعالى فعل الاصلح والصلاح قال تفضلا منه احسانا الى عباده فهو توسل اليه بوعده واحسانه وما جعله لعباده المؤمنين على نفسه فليس من هذا الباب اعني باب مساله الله بخلقه وقد منع ذلك فقهاء الحنفيه كما حدثني به محمد ابن محمود الجزائري الحنفي رحمه الله رحمه الله تعالى بداله بالاسكندريه وذكر انهم قالوا لا حق لمخلوق عليه على الخالق لا حق لمخلوق على الخالق ويشهد لهذا ما يروى ان داوود قال اللهم اني اسالك بحق ابائي عليك فاوحى الله اليه اي حق لابائك علي ليس ثم حق او نحو هذا والحق المشار اليه بالنفي هنا غير ما تقدم اثباته اين النفي ها اي حق لابائك علي هذا نفي اي حق لابائك علي هذا نفي يعني ليس لهم حق والاثبات اين السابق بحق سائلين ومحق مشايا قال والحق المشار إليه بالنفي هنا غير ما تقدم إثباته حق السائلين وحق ممشايا فإن المثبت بمعنى الوعد الصادق الوعد الصادق حق السائلين جمع السائل أو الإجابة وما جعله الله للماشي إلى الصلاة وللسائلين من الإجابة والإثابة فضلا منه وإحسانا هذا من ثابت هذا لا إيش كان فيه المنفي هنا ممشايا هو الحق الثابت بالمعاوضه والمقابله والمنفي لعله بالواو والمنفي هنا هو الحق الثابت بالمعاوضه والمقابله على الايمان والاعمال الصالحه يعني كدخول الجنه هل هو يكون بالعمل الصالح او برحمه الله تعالى وجاء به بالباء وحنيذا الباء ما هذه تكون ماذا لن يدخل احد منكم الجنه بعم هذا منفي وقال ماذا تدخل الجنه بما كنتم تعملون بما كنتم تعملون إذن الباه هنا سببية وليست للمقابلة ولن يدخل أحد الجنة بعمله أي مقابلة صحيح؟ فلن يكون ماذا استحقاقا يعني كأنه ماذا الثمن يكون مقابلا بالجنة قل لا وإنما هو برحمة الله تعالى لأن عملك مهما كان ومهما بلغ ومهما وصل فهو قاصر في نفسه قال هنا والمن فيه هنا والحق ثابت بالمعاوضة والمقابلة على الإيمان والأعمال الصالحة فالأول يدخل يعود ويرجع الى التوسل بصفاته الفعليه والذاتيه بحق السائلين والثاني يرجع الى التوسل بذوات المخلوقين فتاملوا فانه نفيس جدا قالوا اما استدل الان بقول تعالى والله خلقكم وما تعملون استدل به على ماذا ها على ان كل منهما يتوسل به بالذات خلقكم وبالعمل ويهما اولى عنده الذات لانه جاء النص بان العمل الصالح يتوسل به من باب اولى الذوات نسيمه ذات النبي صلى الله عليه وسلم قال واستدلال هذا الغبي واستدلال هذا الغبي بعطف الاعمال على ما قبله فهو يريد ان الاعمال والمخلوق مستويان في التوسل بهما بدليل العطف فان كان العطف يفيد ذلك ان كان العطف يفيد ذلك يعني الاشتراك مطلق بجميع الاحكام في جميع الاحكام اذا كان العطف يفيد الاشتراك من كل وجه وهذا لا يقال به بالنسبه للعرب جاء زيد وعمر زيد وعمر قد يكون زيد كافر وعمر ماذا مسلم صحيح اذا لم يشترك فالعطف لا يقتضي ماذا الا الاشتراك في العامل في المجيء وما عدا ذلك فيحتدل نص اخر يعني لا كلام خارج عن عن اللفظ قال هنا فان كان العطف يفيد ذلك يعني المساواه من كل وجه فقد عطف تعالى ذكر الملائكه والنبيين واولي العلم من خلقه على اسمه المقدس شهد الله انه لا اله الا هو لو كان العطف يقتضي المساواه مطلقا لكان الملائكه والانبياء والعلم بمنزله الرب جل وعلا مطلقا بخصائص الربوبيه والالهيه والاسماء والصفات الاخرى فان قلت يدعون كما يدعى يدعون يعني الانبياء وما عطف عليه كما يدعى الله عز وجل لانه قرر ذلك بلفظ واحد فقد اتيت بكفر لم تسبق اليه ويستحي من ابدائه كفار قريش وامثالهم فنعوذ بالله من هذا الفهم الضال والالحاد في كتاب الله والكذب على الله وفي الحديث ما قال في القران برايه فليتبوى مقعده من النار وهذا الفهم الضال يستحي العاقل من حكايته لولا الحاجه الى رده وفي قوله قد قالنا ذلك من سوء التعبير ما يطلعك على جهل هذا المتكلم والعطف انما يقتضي التشارك في الفاعليه هذا فاعل وهذا فاعل او المفعوليه هذا مفعول وهذا مفعول يعني ما دل عليه العامل هذا الذي يعني ما دل عليه ضربت زيدا وعمرا اشتركا في ماذا في ان كل منهما وقع عليه الضرب فقط وما عدا ذلك مسكوت عنه جاء زيد وعمرو اشتركا في الفاعليه احداث المجيء او المجاوره من احمد ذلك واما اشتراك المتعاطفين في جميع الاحكام الخارجه عما سيقله الكلام فهذا انما يقوله من هو اضل من الانعام ولو طردناه لتسعى الخرق في المكفرات وخرجنا عن الموضوعات والمعقولات الى الجهالات وعمايات لا يمكن حصرها واما قوله فهل ترى اعمال بني ادم افضل عند الله من ذات سيد البشر نبي صلى الله عليه وسلم فهذا الكلام كلام مجاهل فان ذات سيد البشر صلى الله عليه وسلم داخلة في عموم بني ادم وفضلها في عموم بني ادم وفضلها الذوات يعني لما خصت به من الرساله والايمان الكامل يعني لولا الرساله والايمان الكامل لكان ذات النبي صلى الله عليه وسلم كذوات غيري صحيح اصطفاه بماذا بالنبوة والرساله لولا ان يصف بالنبوة والرساله لكان كغيره سيا لا فرق بينه وبين غيره اذا دل ذلك على ماذا على انه بشر لكنه ليس كسائر البشر فان ذات سيد البشر صلى الله عليه وسلم داخله في عموم بني ادم وفضلها لما خصت به من الرساله والايمان الكامل الذي لا اكمل منهم لعلا وفضلها مفصل وجعلها ماذا تابعه لما سبق داخله في عموم بني ادم يعني ذات وفضلها كلام جديد مبتدى وفضلها يعني فضلت على غيرها من ذوات ابن آدم لما خصت به لما خصت به هذه الفاصلة غير محلها وفضلها لما خصت به من الرسالة والإيمان الكامل ولك أن تقول فضلها يعني الله عز وجل فضلها على غيرها لا إشكال فيه لما خصت به من الرساله والايمان الكامل الذي لا اكمل منه وغير ذلك من المواهب والتوفيق للاعمال الصالحه ثم التوسل بذاته يتوقف على على المشروع لا بد من اذن من جهه الشرع كالايمان به ونصرتي ومتابعه هذا الذي جاء به الشرع وما عداه هذا يحتاج لدليل فهذا هو الوسيله العظمى قال تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وبتغوا اليه الوسيله اما سؤال الله به وترك متابعته سؤال الله به يعني يسال الله تعالى بمحمد صلى الله عليه وسلم ثم هو بعيد عن التوحيد وبعيد عن متابعه النبي صلى الله عليه وسلم وترك متابعته والخروج عن شريعته فهذا حال المعرضين عن الايمان به وبما جاء به والعبادات مبناها على الاتباع مبناها على الاتباع يعني توقيفيه ولذلك صار عمدته من أجازه حديث الاعمى صار عمدته من أجازه حديث الاعمى ولك ان تعكس صار ها عمدته من أجازه حديث الاعمى يلزمه التقديم التاخير ولم يتجاوزه الى غيره من الاقيسه والخوض بلا علم اليس عندهم حديث الا ماذا حديث الاعمى وهو لو ثبت ليس فيه ماذا دليل على التوسل به بالذات وانما قال اللهم فشفعوا فيه ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم ودعا الله تعالى أن يقبل شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم فيه عن ذلك هذا سؤال بدعائه عليه الصلاة والسلام توسل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم وشفاعة وهو حي قال ولم يتجاوزوا إلى غيره من الأقيسة والخوض بالعلم وحديث الأعمى قد تكلم فيه أهل الحديث ولم يصححه كما تقدم لأن فيه من لا يحتج به هذا ابن تيمية تكلم عنه كثيرا في قاعدة جدي التوسل بسيرتي نبي صلى الله عليه واله لان فيه من لا يحتج به ولذلك توقف ابن عبد السلام في صحته وقال ان صح الحديث ان صح الحديث فيجوز ذلك بالنبي صلى الله عليه وسلم خاصه وهؤلاء ماذا عمموا يعني لو سدل بكلام ابن عبد السلام قلنا كذبته لماذا لان ابن عبد السلام خاص التوسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم انت عممت والتعميم محتاج الى ماذا الى دليل قال وغيره يقول ان صح الحديث وغيره غير عبد السلام يقول ان صح الحديث فليس فيه ما ذهب اليه من اجازه سؤال الله بجاه خلقه وهذا زياده ما بين القوسين ساقطه من القاف لو اسقطها احسن لان ماذا قال هنا وقال ان صح الحديث لعبد السلام فيجوز ذلك بالنبي صلى الله عليه وسلم خاصه فليس فيه ما ذهب اليه من اجازه زيادة هذه وغيره يقول إن صح الحديث غيره غير من غير ما عبد السلام ابن تيمية بالطلاعه وستقرائه لم يعلم الله ابن عبد السلام هذه الزيادة يقول في من قاف يعني النسخة أخرى فليس فيه ما ذهب إليه من أجازه سؤال الله بجاه خلقه وبحقه ليس في الحديث لأن نص الحديث يفيد أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له وسال الله ان يرد بصره النبي صلى الله عليه وسلم دعا الله اذا هذا استشفاع بدعائه عليه الصلاه والسلام فهو توسل بدعائه كما في حديث عمر اللهم ان كنا اذا ادربنا نتوسل اليك بنبيك وتسقينا واننا نتوسل اليك بعم نبينا ليس بذاته وانما بي بدعائه لالو كان بذاته لما عدل عن النبي صلى الله عليه وسلم قطعا هذا لو كان التوسل بذاته عم النبي صلى الله عليه وسلم لما عدل عمر رضي الله تعالى عنه التوسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم لان الذات هي الذات حيا كان او او ميتا يدوز لو جاز كذا جاز كذا لكن لما عدل الى عم النبي صلى الله عليه وسلم دل على انه ما اراد الذات انما اراد الدعاء قال في دعاء الانبياء واقاربهم يعني دعاء اقاربهم والمؤمنين فدعاء الانبياء واقاربهم المؤمنين واهل الفضل والصلاح من اعظم الوسائل الى الله دعاء وما المانع ان يكون هذا هو المراد ما هو كذلك يعني سواء كان بحديث عمر او كان بحديث الاعمى هو المراد وعلى كل تقدير فالنزاع ليس في هذا الحديث مع عثمان المنصور ليس في هذا النوع وانما هو في التوسل الشرك بالموتى وكلام شيخنا ليس فيه وانما اورده المعترض لبسا ومغالطه تب هذه فائده في الجدال والمناقشه الخروج عن الموضوع هذا له مغزى من اجل ماذا تشتيت الموضوع يعني قد يضعفك في جانب انت لا تحسنه هل اذا قل انظر ماذا هذا ما ضبط المساله لا بحثنا في جزئيه معينه نحن نبحث في ماذا الاستغاثه بالميت هذا شرك فاعله مشرك دعك من مسائل ماذا مسائل خارجه عن عن الموضوع قال لبسا ومغالطه والمعترض ظن ان قول شيخنا فيما حكاه من شبهه المشرك وانه يقول اطلب من الله بهم اي بجاههم وحقهم وليس كذلك لان سياق الكلام وموضوعه في من يدعوهم مع الله ويجعله مصائد بينه وبين ربه في شانه وامره وحاجاتي وملماتي فالمانع حينئذ اطلب من الله بواسطتهم اذا واطلب من الله بهم بهم يعني ليس بذواتهم وانما اراد به الشيخ رحمه تعالى ماذا سؤال الميه جعلوا واسط بينه وبين الله تعالى فالمعنى حينئذ أطلب من الله بواسطته بمعنى أنه يدعوهم لتحصيل مراده ومطلوبه من الله فالغبي لم يفهم أو لبس وموه كما تقدم والثاني هو الراجح أنه من قبيل التلبيس وأما ما فعله عثمان بن حنيف من تعليم هذا الحديث ومرة معنا في فصل السابق فليس فيه حجة لهذا المبطل والشيخ لم يقل إن هذا النوع شرك شرك لا اصغر ولا اكبر لم يقل ان هذا النوع الذي هو التوسل بالذات انه شرك لا اكبر ولا اصغر حتى يعترض بان الصحابه تعلموه الناس واما احتجاجهم بما عزاه للطبراني في الكبير من انه صلى الله عليه وسلم دخل قبر فاطمه بنت اسد ودعا لها فقال بحق نبيك والانبياء الذين قبلي الى اخر الحديث فيقال لهذا كم في الطبراني من حديث يخالف هذا يعني لماذا وقفت مع هذا النص فقط وعنده من الاحاديث الكثيره جدا التي تخالف هذا النص كم في الطبراني من حديث يخالف هذا ويدل على وجوب التوسل باسماء الله وصفاته وانابه الوجوه اليه فما اعمى عينك عنها هل هناك شيء اعماها سوى الجهل والهوى وقد تكلم في هذا الحديث غير واحد يعني حديث لا يثبت اولا اثبت النص ثم بعد ذلك استدل به ثم اذا لم يكن معارضا للاصول فلا اشكان لكنه معارض لماذا للاصول وقال شيخ الاسلام رحمه الله تعالى قد بالغت في البحث والاستقصاء فما وجدت احدا قال بجوازه الا ابن عبد السلام يعني في جواز التوسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم الا ابن عبد السلام في حق نبينا عليه افضل الصلاه والسلام اترى هذا الحديث او ترى اترى بصريه اترى, بصري أترى تظن اتظن هذا الحديث ترى هذا الحديث خفي على علماء الامه ولم يعلموا ما دل عليه ثم لو سلمنا صحته او حسنه ففيه ما مر في حديث الاعمى ان المراد بدعاء نبيك الى اخر نؤوله لانه من قبيل المتشابه صار مصادم لاصل الاصول وهو دعاء الله تعالى وحده دون ما سواه فاي وسيله بذوات الانبياء لمن عصى امرهم خرج عما جاءوا به من التوحيد والشرع وفي الحديث يا صفيه عمه رسول الله يا صفيه عمه رسول الله ويا فاطمه بنت محمد اشتروا انفسكم لا اغني عنكم من الله شيئا وقال تعالى ضرب الله مثلا الذين كفروا امراه نوح وامراه لوط كانت تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتهما فلم يغني عنهما من الله شيئا وقيل ادخل النار مع الداخل قال شيخ الاسلام فاذا قال الداعي اسالك بحق فلان وفلان لم يدع له تم هذه الفاصله خطا اسالك بحق فلان قال اسالك بحق فلان وفلان لم يدع له لم يدع لهم وهو لم يسالهم وهو وهو لم يساله باتباعه لذلك الشخص او محبتي او طاعتي او محبته وطاعتي بل بنفس ذاته هذه صورة التوسل بالذات أسألك بحق فلان وفلان هذا لم يدعو له ما دعا لو دعا حينيذ انتقل للماذا الدعا والشفاع وهو لم يسأله باتباعه لذلك الشخص لو سأله باتباعه ومحبته في الله تعالى صال طاعة وإنما أراد أن ينفي ليصور لك حقيقة التوسل الذاتي قال بل بنفس ذاته وما جعله له ربه من الكرامه لم يكن قد ساله بسبب بسبب يوجب المطلوبه لم يكن قد ساله بسبب عرفنا ان السبب لابد ان يكون مشروعا لابد ان ان يكون مشروعا ولا يكفي ان يكون قدريا صح لا يكفي ان يكون قدريا لم يكن قد ساله بسبب يوجب المطلوبه يعني اذا سال بشيء ليس سببا للمطلوب قالوا اما استدلال على جواز ذلك بما ذكر ابو الفرج في كتاب الوفاء من قول عائشه رضي الله عنها انظروا قبر النبي صلى الله عليه وسلم واجعلوا منه قوه الى السماء قوه فتح هذه مثلا نافذه حتى لا يكون بينه وبين السماء سقف هذا من جهه العلوم ففعلوا فمطروا الى اخره فالاستدلال بهذا من نوادر جهل المعترض وقد قرر شيخ الاسلام التميمي رحمه الله تعالى ان هذا لم يثبت ان هذا لم يثبت وقال الحافظ المزي في الكلام على اوس ابن عبد الله الربعي ابو الجوزاء البصري قال البخاري في اسناده نظر ويختلفون فيه قال الحافظ المزي وقول البخاري في اسناده نظر يختلفون فيه انما قاله عقب حديث رواه له في التاريخ من روايه عمرو ابن مالك النكرم لدمي فسكون نكري والنكري ضعيف عنده وقال ابن عادي حدث عنه عمرو ابن مالك قدر 10 احاديث غير محفوظه لم تثبت وابو الجوزاء روى عن الصحابه وارجو انه لا باس به ولا يصح روايته عنهم انه سمع منهم لم يثبت ذلك وقول البخاري في اسناده نظر يريد انه لم يسمع منهم لا ليس المراد هذا وقول البخاري اسناده نظر هذا اذا قال في اسناده نظر تضعيف من البخاري رحمه الله تعالى وليس المراد انه لم يسمع هذه عله زائده قلت في عمرو بن مالك النكري قد ضعفه البخاري ولم يذكر الحافظ المزي احدا وثقه وقد فرض بروايه هذا الحديث فلذلك توقف فيه البخاري ونظر فيه وجزم بضعفه ولو سلم هذا الحديث فليس فيه حجه للمطل لو, لو سلم لو سلم لو سلم من الضعف لو سلم, من الضعف لو سلم أي صحته يحتمل هذا وذاك فليس فيه حده للمبطن لما تقدم من انه اثبت او ثبت نعم ثبت احسن في قاف وم ثبت قال لما تقدم من انه ثبت ان دانيال النبي عليه السلام وجد على سرير في بيت مال الهرموزان واخبر الفرس انهم يستسقون به فيسقون مع انهم عباد ايران ليسوا باهل كتاب وبركه نبينا صلى الله عليه وسلم اعظم مما ذكر واجل مما وصف يعني لو ثبت ذلك ليس فيه دليل على انه يسال وانما هي كرامه له فقط كما مر معنا صحيح لو ثبت ان انهم يستسقون او انه اذا كان ثم قوه الى السماء فمطروا بسبب النبي صلى الله عليه وسلم لا يدل على انه يسال فرق بين هذا وذاك لكن لا دليل فيه على انه يدعى ويقصد للاستسقاء ولا لغيره بعد وفاته صلى الله عليه وسلم اثبات كرامات شيء وسؤاله شيء اخر وقد كان جسد دانيال النبي عليه السلام عند اهل توستر على سرير في بيت مال الهرموزان وكان عندهم مصحفهم وكانوا اذا قحطوا اخرجوه فامطر فكتب عامل عمر إليه يخبره بذلك فأمره أن يحفر بضعة عشر قبرا ويدفن ليلا في أحدها ليعفى آثره ويخفى خبره والقصة مشهورة ذكرها ابن إسحاق في مغازين وقد خاف عمر من أن يشرك به ويجعل ند لله كما جعل عيسى وأمه فاجتهدوا في إخفاء قبله وعدم إظهاره فهذا هو فعل المهاجرين والأنصارك الذين هم من اعلم الناس بحقه واعظمهم توقيرا لهم وليس في انزال المطر اذا كشفت ادساد الانبياء او قبورهم ما يستدل به على جواز التوسل الشركي بهم هذه قاعده هنا في هذا الباب ليس في اثبات ذلك ما يدل على جواز التوسل الشركي بمعنى سؤالهم من دون الله تعالى فان الامر الشرعي والعبادات الدينيه توقيفيه لا يرزو إحداثه نظرا الى الاسباب القدريه الكونيه لو ثبت انه سبب قدري كوني لا يدل على جوازه من جهه الشرع ومر معنى ان ابرز مثال السحر السحر ده سببه ان يترتب عليه ما, ما يترتب لا يدل كونه سببا قدريا جواز الاقدام عليه وتعلمه قال لا يرزو إحداثه نظرا الى الاسباب القدريه الكونيه فان اسباب الكائنات لا يحصيها الا الله اعيانا واعوانا هذه كلمه تيميرهم تعالى للاقتضاب وليس كل سبب منها ديني شرعي محمديا عليه رسم المدينه اذا وجد رسم المدينه صار هذا سببا شرعيا سببا شرعيا هذا وما يحصل ببركته صلى الله عليه وسلم اضعاف ما ذكر ولكن الشان كل الشان في السير على منهاجه والاخذ بامريه والانتهاء عن زجره ونهيه وقد حمى حمه التوحيد وسد طرائق الشرك ووسائله حتى قال للوفد الذين قالوا له انت سيدنا وابن سيدنا وخيرنا وخيرنا بالواو وابن خيرنا السيد الله تعالى يعني انكر عليه سيد الله قولوا بقولكم او بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان انما انا عبد فقولوا عبد الله ورسوله هذا وقد قال في مقام الاخبار والاعلام انا سيد ولد ادم ولا فخرا واما قوله وهل هذا الى توسل منه بالمصطفى صلى الله عليه وسلم الى اخر عبارته الى اخر عباراته او عبارته احسن فيقال اما التوسل بذاته الشريفه صلى الله عليه وسلم فليس من محل النزاع ليس محل النزاع ولا يدل على مشروعيه سؤال الله بحقه او بحق غيره من الانبياء بحقه او بحق غير من الانبياء لقد يحصل بدعاء صلى الله عليه وسلم او بذاته ما لا يحصل بالدعاء به والقياس هنا لا يسوغ وقد يحصل بدعائه صلى الله عليه وسلم او بذاته ما لا يحصل بالدعاء به والقياس هنا لا يسوغ واما كون الدال على ذلك ام المؤمنين ففيه نظر ظاهر والقبه التي فيها القوه انما بنيت في ولايه ابن قلاوون من سلاطين مصر في القرن السادس ولعل المعترض اراد ذكر ما وضع في سقف بيته الشريف صلى الله عليه وسلم قد مر ما فيه يعني القبه الخضراء قال المعترض وليس المراد في هذا التقرير جوازه او عدمه وانما الغرض بيان خطا هذا الرجل بتكفيره الامه القائمه الظاهره القاهره لعدوه بما لا حاصل تحته غايته ان يكون جائزا او مستحبا قد فعله السلف والخلف هذا كلام المعترض ليس بكفر كما يزعم هذا سماه ماذا اولا سما سؤال الموت توسلا شركيا ثم سوى بينه وبين التوسل بالذات بالذات من اجل ماذا التلبيس حينئذ نزل تكفير الشيخ رحمه الله تعالى على التوسل بالمعنى الشركي نزله على ماذا التوسل بالمعنى البدعي فراد ماذا ان يجعل الشيخ رحمه الله تكفر بالبدعه حينئذ يكون قد كفر المسلمين صحي هلن قال تكفره المسلمين قال ليس بكفر كما يزعم هذا بل ولا محظوره فيه ولو لم يكن مندوبا لما ارشد عثمان بن حنيف رضي الله عنه اليه بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم يقاله في جوابه الله اكبر ما اعظم ما تجار بهذا الهوى الى ان بلغ غايته القصوى في الكذب والتمويه ويحه اين تكفير اين اين تكفير الامه القائمه الظاهره في كلام شيخنا رحمه الله رجع الى كلامه الاول انه كفر الامه واين التكفير بسؤال الله بحق اوليائه الذي بدع في اصلي هل هو الا شيء اختلقه وزوره ولفقه ثم اخذ يرده وينسبه الى الشيخ ويبهته باكاذيبه وزوره ليصد عن سبيل الله ويلبس على الجهال يعني كذب اكذوبه من عنده ونسبها الى الشيخ وصار يرد عليها صار يرد عليها قال تعالى عن اليهود وترى كثيراً منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون لو لا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون وقد جرى للرافضة والجهمية والمعطلة من هذا النوع شيء كثير يبهتون به أهل السنة والجماعة المثبتين لصفات الله والعوت جلالهم وقد أخزاهم الله وكبتهم وكشف للعباد المؤمنين الزورهم وبهتهم نعم وبهتهم مصدر يريدون ان يطفئوا نور الله بافواههم ويعلم الله الا ان يتم نوره ولو كره الكافرون هو الذي ارسل رسوله بالهدى والدين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون وقد عرف كل احد حتى العذاره في خضورهن ان شيخنا رحمه الله تعالى انما يريد عباد القبور بحث الشيخ دعوته حياته كلها قائمه على تكفير عباد القبور يعني كل ما يكون في كلامه انما يرجع الى الى هذا الاساس فتوسعه الدائره من اجل ماذا من اجل التلبيس يعني ادخلوا اشياء اخرى قد يختلف فيها اهل العلم في التكفير وعدمها عين اذا جعلوا شخ الاسلام رحمه الله انما يعني هذا النوع وليس هذا مقصودا لهم انما يريد عباد القبور الذين يجعلون مع الله الهه اخرى ويسالونهم قضاء حاجاتهم وتفريج كرباتهم ويفزعون اليهم في الشدائد والمهمه وهذا المفتر يجعلهم الامه الظاهره القائمه فاذا كفرهم ها كفر الامه القائمه الظاهره فويل لمن نصر هذا الشرك واثنى على اهله وضل لمن انكر عليهم او كفرهم كما فعل هذا الضال والله سبحانه هو الموعد واليه المنتهى واما قوله غايته ان يكون جائزا او مستحبا قد فعله سلف والخلف فيقال لهذا الملحد اين عن السلف والخلف فعل عباده القبور ودعائها والاستغاثه بها وندائها بالحوائج لا ورد له هذا طعن في ماذا طعن في السلف و... وندائها بالحوائج وكتب الرقاع بذلك ودسها في القبور اوجدنا حرفا يعني اخرج الالف وجدنا حرفا عن احد من السلف والخلف خواصهم وعوامهم يحقق ما زعمت يعني يثبت لنا ما ما زعمت هات حرفا واحده ويدل عليه فان لم تفعل ولن تفعل فهذه نصوصهم ظاهره مشهوره في المنع من ذلك والتغليظ فيه وتكفير فاعله يعني فاعل الشرك هذا بالاجماع تام تكفير فاعل الشرك هذا مجمع عليه بين العقل حتى اليهود والنصارى وقد مر من النصوص ما يثلج الصدور ويدرع في نحور أهل الكذب والزور وقد نصر بن قيم رحمه الله تعالى في إغاثته على أن أصل شرك العالم هو دعاء الموتى والاستغاثة بهم وسيأتي لهذا مزيد بسط وأما قوله وليس بكفر ولا محذور فيهم ولو لم يكن مندوبا لما أرشد عثمان بن حنيف إليه بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم فصريح هذا الكلام من المعترض أن ما ذكره الشيخ من دعاء الموتى والغائبين وجعله المصائط بين الله وبين خلقه لا محذور فيهم وليس بشرك وأنه مندوب يعني كدعوة داود أنه مندوب وليس به بالشرك ومن نفى عن هذا الذي يحصل عند القبور أنه شرك هذا في نفسه يعتبر ناقض من نواقض الإسلام وليس بشرك وانه مندوب فنعوذ بالله من الضلال بعد الهدى والكفر بعد الايمان والكفر بعد الايمان لان هذا كفر يعتبر تكذيبا للليل رد للشرع اذا قال الذبح لغير الله تعالى ليس شركا عند الموته واذا قال السجود للصنم ليس بشرك يعتبر دع عن الاسلام كفر والكفر بعد الايمان الا لم يكن هذا هو الشرك الاكبر فليس في العروض شركا تفشى الشرك الذي يحصل عند القبور الا لم يكن شركا فليس تم الشرك فليس تم شركه بل هذا دين الصابعة والمشركين ممن أعرض عن الوصول ولم يؤمن بآيات ربه وأقوالهم وأوضاعهم والصلاحات في عبادة هذه الوسائط ودعائها وجعل البيوت والسدنة والهياكل لها معروف مشهور لا يخفى يعني هذا الدين الذي هو دين المشركين أقوالهم وأفعالهم والصلاحاتهم وكتبهم هذه شاهدة لا تحتاج إلى تأويل قال تعالى عن خليله إبراهيم ولقد اتينا ابراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين اذ قال لابيه وقومه ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون عاكفون تماثيل اصنام قالوا وجدنا اباءنا لها عابدين هذه سلسله سالت قال لقد كنتم انتم واباؤكم في ضلال مبين حكم عليه بكونه ماذا ضلالا مبين لا يقال ما كفره لان الضلال هنا بمعنى ماذا بمعنى الكفر والشرك في ضلال مبين مبين قال قالوا اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبين قال بل ربكم رب السماوات والارض الذي فطرهن ايلا قولوا و تعبدون ونحو ذلك من ايات الداله على ان النزاع والخصومه بين الرسل وقومهم انما هي في عباده الله وترك عباده ما سواهم وامى توحيد الربوبيه فاكثر الامم قد اقرت به لله وحده قال المعترض واكبر من هذا وادهى وامر تنزيله هذه الايات السابقه على غير مواضعها يعني انزل ايات نازله في المشركين في المسلمين هذا مراده فبي كلامه هذا يكون اهل الغار عنده من اعداء الله كفارا بذلك الزام يلزم تكفير ماذا اهل الغار وكذلك من قال بحق السائلين عليك وما الفرق بين العمل الصالح والذات الصالحه ما الفرق وقد قرنهم الله تعالى في لفظ واحد حيث يقول والله خلقكم وما تعملون هذا كلامه بحروفه فيقال له انما الداهيه الدهيان والمصيبه الصماء والجهاله العمياء ما انت بصدده من الصد عن سبيل الله ومعارضه اهل العلم ورد ما استدل بهم من الايات المحكمات فيما نزلت فيه عن الشرك الظاهر والكفر البواح واما انت هكذا لعله واما انت فعارضتهم بجهاله وضلاله وعمى عن معرفه السبيل وما يراد من المقاله وتعرضت لأمل اللث من أكفائه كمثل الكلب ان تحمل عليه يلهث او تتركه يلهث هذا حاصله على اي حاله ما انت ومعرفه الايات ما انت ومعرفه الايات هذا معرفه اذا خبر كان وما انت والخوض في تلك المقاصد والغايات وانت اجهل من خط بالقلم وافسد ويكفي العاقل من جهلك وظلالك قولك وقد قارنهما في لفظ واحد حيث يقول والله خلقكم وما تعملون يعني العمل الصالح قارنه بالذات الصالحه هذا فساد وقد تقدم ان قولك الضال وجهلك الواضح صريح في ان العاطفه يقتضي المشاركه في الخصائص والاحكام وقد تقدم ان اطلاق هذا ان اطلاق هذا والقول به كفر لا يبقي من الايمان شيئا ولا يذا وجهل لم يقله احد ممن سبق من اهل اللسان وغيرهم اترى قوله تعالى ان الله وملائكته يصلون على النبي اللهم ملائكته عطف هل يقتضي مساواه من كل وجه كفر من قال بذلك كفرا وقوله شهد الله انه لا اله الا هو والملائكه واولو العلم وقوله لكن الله يشهد بما انزل اليك انزله بعلمي والملائكه يشهدون وامثال هذه الايات تقتضي المشاركه في خصائص الالهيه والربوبيه والذات والصفات وهل أفادت غير حصول ما سيقت له من الصلاة والشهادة وقولك وقد تقدم هذا لو عرف هذا قدر نفسه لعلم أن الأنعام أهدى منه في العقل وحدسه قال المعترض هب أن بعض العلماء رحمه الله تعالى منعه أو كرهه منعه أو كرهه كأبي العباس يعني هب أن هذا النوع الذي توسل بالذات منعه بعض أهل العلم أو كرهه كأبي العباس علمتيمية وقد يكون له قصدا في ذلك حسن التاويل يعني منعه لامر الله اعلم به وقد يذكره ومع ذلك لم يكفر به ولم يفسق به ما قال ماذا من توسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم يكون فاسقا او كافرا يكون فاسقا وكما كرهها او مجرد منع كما يقول هذا الرجل اسم محمد رحمه الله تعالى بل لم يكفر من سال النبي صلى الله عليه وسلم في قبره واستشفع به هذا كذب يعني شغل سلام تيميه لم يكفر من سال النبي صلى الله عليه وسلم في قبره واستشفع به كما سنذكر قوله في ذلك بحروفي حتى انه رحمه الله حاول الفرقه بينما جمعهم الله في لفظ واحد يعني الذات الصالحه والعمل الصالح تيميه اجتهد في التحريف وحاول ان يفرق فلم يستطع على اخراج ذلك ببرهان بين هذا رد علمتي اذا جاء اذا جاء مقام ورأوا أن كلام التيمية سيرد عليهم خطأوه مباشرة وهنا أراد ماذا أن يبين أن التيمية لم يستطع أن يفرق بين الذات الصالح والتوسل بها وبين العمل الصالح والتوسل لا فرق بين هذا وذا قال فلم يستطع أن التيمية على إخراج ذلك ببرهان بيّن بل الآثار والنظر والقياس الصحيح يعطي رفعة الذات على العمل عكس إذا جاز التوسل بالعمل فالتوسل بالذات من باب أولى وأحرام والاعتبار بما عند الله من الكرامة والاكرام ومع ذلك قوله مع الجماعة احب الينا كما ذكرناه نذكر عنه يعني له قول اخر وافق الجماعة حين يريد ان يقدم هذا على على ذاك والجواب ان يقال المتشبع بما لم يعط كلاهسي ثوبيزور اين انت ومعرفة الاثار والنظر والقياس وقد التبس عليك الايمان بالشرك لم تميز الايمان والتوحيد من الشرك وخفي عليك شد خفاء والتباس ولفظك من الادله على جهلك وقد ابقيناه برمتي وما فيه من اللحن في اسم كان في اسمي كان قوله قد يكون له قصدا ها في ذلك حسنا قصدا نصبهم وهو اسم يكون نعم وتثنيه ضمير الموصول المفرد قوله بينما جمعهما الله في لفظ ما جمعه ما جمعه ما, ما جمعه ضمير مفرد الاصل هنا وتعديه الاستطاعه بعلى فلم يستطع على اخراجه وغير ذلك مما يدل على جهلك وافلاسك عبد لطيف رحمه الله تعالى <تصفيق> يتقصد في هذا هذا طيب مسلك جيد <تصفيق> لانه يظهر ماذا انه جاهل بلسان العرامه ولو كان عالما ما تكلم مثل هذا الكلام لا يعرف الشوق الا من يكابده ولا الصبابه الا من يعانيها والشيخ لم يكفر به شيخ محمد رحمه الله تعالى ولم يفسد وقد خاب من افتراه اما قولك ان الشيخ تقي الدين ان الشيخ تقي الدين لم يكفر من سال النبي صلى الله عليه وسلم في قبره واستشفع به فسياتيك جوابه وبيان جهلك وخطائك في فهم كلام الشيخ عند ذكر ما نقلته عنه واما كونه ابي العباس ابن تيميه حاول الفرقه بين ما جمعه الله في لفظ واحد فهذا كلام خب اللئيم خب بمعنى ماذا رجل خب بالفتح وقد يطلق به المصدر خب المصدر خب المصدر خب المراد به ماذا خداع لئيم ادني فهذا كلام خب اللئيم ما عرف اين الصراط المستقيم والشيخ اعقل من ان يفرق بين ما جمعه الله ثم اين الجمع انما هو العطف والشيخ اعلم من ان يفهم مفهوم الضالين يعني العطف بمعنى ماذا المساواه من كل وجه وقد نزهه الله عن ذلك ولم يقل احد من اهل العلم والايمان ان الله ولم يقل احد من اهل العلم والايمان ان الله جمع بينهما ولا قاس الذات على الايمان والعمل الصالح بل ولا فضل احد ذاته مجرده على الايمان والرساله والعمل الصالح يعني ذات مجرده عن الايمان هذه لا فضل لها اصلا وهل يتصور وجود ذات رفعت وفضلت على الايمان والاعمال بلا عمل ولا ايمان هل يوجد لا لا يتصور هذا الكلام من قسم اللغو والهذيان تصال عن ذكر اسماء اهل الايمان وقوله ومع ذلك قوله مع الجماعه حب الين هذا تمويه كان هناك جماعه قالوا بتفضيل الذات على الاعمال قدموا الذات الصالحه على الاعمال الصالحه يريد التوسل بالذات الصالحه مقدم على التوسل بالاعمال الصالحه والشيخ له قول اذا عندنا ماذا عندنا جماعه قالت بذلك هذا كله تصوير ذهني خيالي من عندي ثانيا ابن تيمية له قولان قول وافق الجماعة وقول ماذا خالف الجماعة والشيخ له قولان هذا ظاهر العبارة وكل هذا كذب وبهت وتمويه صرف خالص لا قال هذا جماعة ولا جرى نزاع فيه وأهل العقول بل والعوام منهم أنزهون عن هذا فكيف يقوله جماعة ويكون لأبي العباس قول معه وهذا الضال يختار ويحب ويرجحه افتراء وكذبا بهواه هذا ناقص موجود في المطبوع وهذا الضال يختار ويحب يرجح لعل وكذا ولو زيد ما افتراء وكذبا بهواه لا اشكال فيه قال وقول السوء يذري باهله لا بورك في لسان اورد صاحبه هذه الموارد ثم قال المعترض وقد رايت لابن الجوزي قد رايتم لابن الجوزي في تبصيرته في مجلس منها متوسنا بالنبي صلى الله عليه وسلم وفي كلام يحيى الصرصري رحمه الله من ذلك ما لا يحصى وسماه ابو العباس حسان الامه صرصري هذا واثنى عليه ولم ينكر عليه فكيف ينحلون قوله هذا الزائد يعني مش محمد لابو العباس حشاه عن ذلك كيف ينحلون يعني ينسبون ذلك لابن تيميه فكيف وهو قد اثبت التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم في منسكه الكبير قال الحمد للتعالى والجواب أن يقال ما تقدم وهو أن التوسل بهذا المعنى ما صدر من شيخنا فيه في هذا الموضع بحث البتة ولا تعرض وإنما هذا الرجل كذب وبهت ثم أطال الرد إذا عرفت هذا فقد مر فيما كتبناه على هذه المسألة ما يكفي المنصف وأما كون الشيخ أبي العباس أثبته في من سكه فهذا النقل ليس بصحيح باعتبار المتأخر يعني رجع عن قوله وقد عرف حال هذا الرجل في التهور في الكذب والخيانة والمبالغة في التحريف فكيف ينقل عنه ويؤخذ قوله هذا يعني عن عثمان لا ينسب المتيمية بطريق عثمان وقد قال الشيخ في من سكه المعروف الذي هو آخر ما صنف في المناسك له كتابان في المناسك كتاب قديم في أول عمره كان قد جرى على ما عليه الفقهاء وذكر بعض الناس الامور والاثار التي هي بدع حكم عليه بعد ذلك بانها من البدع ورجع عنه الف من سكن جرى فيه على الجاده قال في منسكه المعروف الذي هو اخر ما صنفه في المناسك قد صنفت منسكا هكذا ابن من تمي يقول صنفت منسكا في اول عمري على ما ذكره بعض الفقهاء وفيه شيء من البدع كثير ورجع عنه تمي نص على انه نشا اشعريا اصلا ثم رجع بعد ذلك قال على ما ذكره بعض الفقهاء ثم تبين لي خلافهم وذكر انه صنف هذا الاخير معتمدا عليهم راجعا اليه فليس بحمد الله هناك للموقد حده ولا دنيه ما دام انه رجع والف كتابا اخر فاذن الاول يكون ساقطا واما ما ذكره عن ابن الجوزي وعن الصرصري فقد تقدم مرارا ان التوسل على ما ذكر ليس من محل النزاع ان التوسل على ما ذكر ليس من محل النزاع وانما النزاع في توسل المشركين الذي هو دعاء غير الله والتسويه برب العالمين في خالص حقه وما يجب له على خلقه والمعترض جمع بين الجهل بالحقائق والمغالطه عند المحاقه والمنازعه وقد يكون مقصودا يكون ماذا مقصودا اراده التلبيس بمعنى ماذا تشويش على شرف الله تعالى نعم قال شيخ الاسلام رحمه الله في الاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم يعني في كتاب الاستغاثة الرد على البكري بالنبي صلى الله عليه وسلم هذا ما علمته ينقر عن أحد من العلماء لكنه موجود في كلام بعض الناس هم متأخرين ولا عبرت به صرصري ومنحا نحوه مثل الشيخ يحيى الصرصري ومحمد بن النعمال وكتاب المستغيثين بالنبي صلى الله عليه وسلم باليقظة والمناء وهؤلاء لهم صلاح ومحمد ودين لكن ليس من اهل العلم العالمين بمدارك الاحكام لهم صلاح ودين باعتبار ذاته ولا يمنع ان يوصفوا في موضع اخر به بالشرك قال لهم صلاح ودين لكن ليس من اهل العلم العالمين بمدارك الاحكام الذين يؤخذ بقولهم في شرائع الاسلام شرائع الاسلام معرفه الحلال والحرام وليس لهم دليل شرعي ولا نقل عن عالم مرضي بل جراوا على عاده كما جرت عاده كثير من الناس بان يسغيث بشيخه بشدائده ويدعوهم وهذا لا شك انه باطل لو كان ماذا لو كان من جهه العاده لانه لو نشا على الشرك وكان عاده هذا لا يمنع من وصفه ماذا بالشرك فهو مشرك هذا اصله الى ان قال ولهذا لما نبه من نبهه من فضالائهم تنبهوا فضالائهم وعلم ان ما كانوا عليه ليس من دين الاسلام بل هو مشابهة لعباد الأصنام الفعل هو الفعل مشابهة لعباد الأصنام ونحن نعلم بالاضطرار من دين الإسلام أن نبي صلى الله عليه وسلم لم يشرع لأمته لم يشرع لأمته أن يدعو أحدا من الأموات يشرع لا يحتاج إلى أن يشدد شرع يشرع شرع ليس بلا زمان لم يشرع لأحد أن يدعو أحدا من الأموات لا الأنبياء ولا غيرهم لا بلفظ الاستغاثة ولا بغيرها كما أنه لم يشرع لأمته السجود لميت ولا إلى ميت لا لميت منصود به الميت الذات ولا إلى ميت يعني كما هذا يكون فيه قبلته في بعض النساء ولا إلى غير ميت ولا لغير ميت يعني حياً كان أو ميت السجود اعتبر من من الشركين قال المعترض وقال في رده على ابن البكري وقال تاميه الرحمن تعالى في قوله ان الاستغاثه بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد موته ثابته ثبوتها في حياته هكذا يقول ثابته بعد موته ثبوتها في حياته لفرق بين هذا وذاك بانه عند الله تعالى في قرب دائم لا ينقص جاهه قال ابو العباس عند ذلك وهذا اللفظ صحيح لو كان معنى للاستغاثه الاقسام به والتوسل بذات صلى الله عليه وسلم هنا حصل تحريف انت حصل تحريف لو كان معنى للاستغاثه معنى للاستغاث هذا اسمه كان الاقسام هو الخبر الاقسام هو الخبر والتوسل عطفه على ماذا على الاقسام العباره التي في الفتاوى العباره التي في الرد على البكري لو كان معنى للاستغاثه والاقسام والاقسام به التوسل بذاته فالتوسل هو الخبر وليس معطوفا على ماذا على الاقسام انظر حذف الواو من الاولى وجعل الثاني ماذا معطوفا نقل الواو فالتبس المعنى سيذكره الشيخ رحمه الله تعالى قال فان ذاته بعد الموت لم تنقص بل هو في مزيد دائم بابي هو وامي ونفسي صلى الله عليه وسلم هذا عين كلامه تيمير تعالى وحرف والجواب ان يقال ان الله تعالى لم يزل ينصر دينه لا زاله ينصر دينه ويعلي كلمتهم ويؤيد عباده المؤمنين ولو بإجراء ذلك على ألسن أعدائه أو كذلك من غير قصد منهم للحق ولا إرادة لهم وهذه العبارة تهدم ما قبلها يعني التي أوردها عن تيمية تهدم ما قبلها من كلامه هو فإن أبا العباس نفى كلام ابن البكر في التسوية بين الإقسام به والتوسل بذاته فرق بينهم الإقسام شيء والتوسل شيء آخر ورد على ابن البكر بأن هذا اللغ لا يستقيم ولا يصح إلا إذا كان معنى الإقسام هو التوسل بذاته هل التوسل يدخل تحته الإقسام الجواب لا قسم شيء والتوسل بالذات شيء آخر ابن البكر سوى بين المسائل كله كما مر معناه ففرق الشيخ بين الاقسام والتوسل بالذات ولا شك ان ثما فرقا بين الاقسام وبين التوسل يعني ان يقسم على الله تعالى بذات صالح او ان يتوسل الى الله تعالى بذات صالح فرق بين النوعين واخبر انهما لا يستويان في الحكم والمعترض حرف عباره الشيخ واسقط الواو العاطفه للاقسام على ما قبلهم وجعله هو خبر كان وزاد واو وبعده تفيد عطف التوسل بالذات على الاقسام السابق لو كان معنى للاستغاثه والاقسام به التوسل بذاته هكذا عباره الشاعر متعان هو ماذا صنع حذف الواو لو كان معنى للاستغاثه الاقسام يعني كان معنى الاستغاثه والاقسام قال وزاد واو وبعده تفيد عطف التوسل بالذات على الاقسام هذا التحريف غريب غير المعنى وجعل الإقسام الذي هو من تتمة الاسم خبرا ومحطة فائدة وعطف عليه التوسل فنعوذ بالله من تعريف الضالين وزيغ الزائغين هذا تعريف اللوظي ليس للمعنى فقط إذا عرفت هذا عرفت أن كلام الشيخ يهدم قول المعترق أن الشيخ أثبت التوسل والشيخ رحمة تعالى لم يثبت التوسل وقوله إنهم ينحلون قولهم هذا الزائغ لأبي العباس حاشاه من ذلك فقد ردت عباره الشيخ عليه وهدمت اصلهم لكن بعد تصحيحها وازاله تحريفه والحمد لله على التوفيق والسداد واعجب من هذا انه زعم ان الامام احمد رحمه الله كتب ذلك للمروذ في منسكه وهذه نصوص الامام احمد وهذا مذهبه المقرر وكلام الشيخ في نفي ذلك موجود متواتر وقد افرد هذه المساله بالتاليف في رده على ابن البكري وغيره وكلامه متفق لا مختلف وحكم المنع عنها عن كافه الائمه سوى ابن عبد السلام اجماع لو رجع الى الصحابه رضى الله تعالى عنه كان اولى وسياتي لهذا مزيد ان شاء الله تعالى فصل قال المعترض ومن قول هذا الرجل في موضع اخر من كلامه قال اعلم ارشدك الله ان من انواع الشرك الاكبر ما قد يقع فيه بعض المصنفين الاولين على جهاله منهم كقوله في البرده يا اكرم الخلق مالي من الوذ به سواك عند حلول الحادث العمى قالوا في الهمزيه من دنس هذا وهذا من الدعاء الذي هو العباده التي لا تصلح الا لله وحده وانتهى مع كلام لا يبه به يعني في نقد الشيخ رحمه تعالى للبرده والصوفيه معلومون عباده القبور عندهم ماذا عندهم نصره غريبه عجيبه للبرده وله كلام عليها على البرده والهمزيه كذلك غير هذا اشنع منه تركناه له يقماذا وله كلام عليها غير هذا اشنع منه تركناه ولاتباعه كذلك هذا كلام من هذا كلام عثمان المنصور عثمان المنصور لا زال كلام لهم وله كلام يعني شيخ الاسلام تيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى عليها اي على المرده غير هذا اسنع منه تركناه لاتباعي كذلك وسنشير الى شيء من قوله ويكفي من هذا قوله من الشرك الاكبر وعند هذا كلام المحط الرحل فغايته تنقيص سيد البشر صلى الله عليه وسلم والخط من رتبته وغايته ابطال شفاعته بالكليه وهذا كذب فنقول الاولى ان شرف الدين محمد ابن سعيد البوصيري رحمه الله لم يقصد ما قصده هذا الرجل وليس هو بجهول عن عباده الله ودعاء غيره من دونه الذي يكون شركا قد نهى الله عنه ورسوله صلى الله عليه وسلم يعني ليس بجاهل حتى يقال ماذا البرده فيها ماذا فيها شرك اكبر اذ ذاك لا يصرح الا لله عز وجل اذ كل رسول يقول لقومه يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره وقد قال تعالى وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدوه يستدل بعد الايات وقال تعالى أن المسادد لله فلا تدعو مع الله أحدا والآيات على الحظ على توحيد الله والنهي عن الشرك لا تعد ولا تحصى وحاشى لعالم من علماء الأمة المعتبرين أن يقول الشرك الأكبر أو يقره لأنه رحمه الله من العلماء الأمنا ولو قاله أحد لا أنكر عليهم وإنما هو رحمه الله تعالى يشير إلى يوم القيامة لاستحضار ذلك اليوم العظيم الذي يحضر تذعوا اليه الخلائق للشفاعه العظمى الى النبي صلى الله عليه وسلم لفصل قضاي حين تدنى لا تصل تدنى لكن هو هو اخطا خطا منهم حين تدني او تدني الشمس منهم وتزفر النار ويغضب الجبار ويجاء بالنار تقاد ب70 الف زمام مع كل زمام 70 الف ملك وتجلس الخلائق على الركب هو الحادث العام الذي يعم جميع الخلائق بحيث لم يبق نبي ولا ملك الا جثى على ركبتيه يقول نفسي نفسي لا اسالك اليوم الا نفسي ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول امتي امته هذا كلام عثمان المنصور انتصر في البرده والجواب ان يقال قول الشيخ ان اشياء من انواع الشرك الاكبر قد يقع فيها بعض المصنفين الاولين قول صحيح قول صحيح لا اشكال فيه بدليل الشرك الاكبر الواقع في البورده نفسه يعني يدل عليه الكتاب والسنه والواقع والاستقراء وقد خفى على قوم موسى عليه السلام وعلى ابي وقد الليفي واصحابه ما طلبوه من انبياء الله فكيف لا يخفى او لا يقع مما لا نسبه بينه وبينه قال تعالى عن قوم موسى وجاوزنا ببني اسرائيل البحر فاتوا على قوم يعكفون على اصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا الهه كما لهم اله قال انكم قوم تجهلون وقال ابو باقر الليثي واصحابه للنبي صلى الله عليه وسلم اجعل لنا ذات انواط كما لهم ذات انواط فقال صلى الله عليه وسلم قلتم الذي نفسي بيده كما قالت بنو اسرائيل لموسى اجعل لنا اله ا كما لهم اله مر معنى الجواب عن هذا الحديث مراد به التشبيه كما بكلام تيمير حمره تعالى فاذا وقع ذلك من اولئك الاخيار ورسلهم بين ظهرانيهم فكيف يستبعد او ينكر وقوعه ممن هو دونهم في كل فضيله وكل علم وكل دين ما دام ذلك وقع في ذاك الزمان وقعوا فيما بعده من باب اولى واحرم بل يستحي العاقل من طلب المقابله بين طائفتين فكيف بالمماثله والمقاربه وبالحديث اتقوا زله العالم وفتنه العابد زله العالم وانه صلى الله عليه وسلم اخوف ما اخاف على امتي ثلاثه هذا لا يصح مرفوعا لا يصح مرفوعا وانما هو موقوف على عمر رضي الله تعالى عنه زله عالم وجدال المنافق والائمه المضلون وفيه ايضا اخوف ما خاف عليكم الشرك الاصل الخطاب للصحابه رضي الله تعالى عنه ودل ذلك على جواز وقوعه الا ما خافه النبي صلى الله عليه صحابه على فاذا خافه صلى الله عليه وسلم على خيار امته وامر باتباعه فكيف يستغرب وقوعه وينكر من الخلوف الذين يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون وقد تقدم ما ذكر شيخ الاسلام تيميا من شعر ابن النعمان وغيره من هذا الضرب وانكره اشد الانكار واخبر انه من انواع الشرك ودعاء المخلوق بما لا يصلح الا لله ونقف على هذا والله تعالى اعلم صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد